يقول لِإنسانُ يُومَ إذينَ المَخر كلا لا وزر إلَى ربكَ يُومَ إذينِ المستفر يُنبَهُ لِإنسانٍ يُومَ إذينِ بِما قَدَمَ وَأَخَرَ بل لِإنسانٍ عَلى نَفسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوَالقَامَ عَذِيرَة لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قرانه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه كلا بل تحبون العادله وتذرون لاخره وجوهي يومئ إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل مراق وظن أكثر والدفة الساق بالساق الى ربك يوم اذن المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من من إنتمنا ثم كان علقة فخلق فسواه فجعل منه الزوجين الذكر ولنثاه إِذْ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى